وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وَإِنَّ شَأْنُ رِقْهُمْ فَلَا صَدِيقٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُقَذُّونَ إلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَنْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 ANU TU'IMU MAN LAW YASHAA ALLAHU IN ANTUN ILLA FI DHALALIN MUDDIN WA YAQULUN META HADHA ما ينظرون إلا طيحة واحدة تأخذهم وهم يقصمون فلا يستطيعون تصيّت.